وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تفسير الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على آبائك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقضه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصعون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأقابوا ان يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنادل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لنرأته أكرمي مثواه عسى, عسى أن ينفعنا أو نتقله ولدا وكذلك متنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلأ شده آتيناه حكما وعلما وبذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد باهلك سوءا الا أن يسجن او عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخافئين وقال نسوة في المدينة امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن لَهُنَّ إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت, وأعتدت لهن متكأ وآتت كل مِنْهُنَّ منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أَيْدِيَهُنَّ وقلن حاشد اللَّهِ ما هذا بشرا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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأتي قبدا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسن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 Ma ta'budun min dunhi illa asmaa an sammaituhu ha antum wa abaukum. Ma anzal allahu biha min sultaan. Inil hukmu illa lillah. Amaraan la ta'budun ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب اسمه اما احدكما فيبقي ربه فامراه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه نادم منه ما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضعه وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمار ياكلهن سبع عجاف وتبعث بلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاد أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنذئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وتبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شتاب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعفرون فقال الملك اطوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيده عليم قال ما قطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العديد الآن حصحف الحق فنراوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الضائمين وما أبدل نفسي إن النفس لما بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيم أمين قال جعلني على غزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ويأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستكون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال اتوني بأقلكم من أبيكم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 جعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع من التيل فأرسل معنا أقالا نقتل فأرسل معنا وإنا له لحافظون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 فَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الحكم الرُّحْمَةُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ عليه عَلَيْهِ فَاللَّيْتُوا كَالْمُتَوَكِّلِينَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا حَاجَةً فِي أَبْصِيَعُهُ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا فَلَا فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل جعل الثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسالحون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعيد وأنا به سعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في وحده فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 فلن نَّبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يحكم الله لي وَهُوَ خير الحاكمين ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابنك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا للغيب بِمَا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أَقْبَلْنَا فيها وَإِنَّا لصابقون قال بل سولتكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وَإِن كنا لخاطين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فَأَلْقُوهُ على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجابكم من البدء من بعد ان ندغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث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 فأمنوا أن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أَوْ تَأْتِيَهُمْ الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أبلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة طير للذين اتقوا أفلا تعقلوا.